اتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فماتون النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد مندر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 جزاء لمن كان كفر ولن قد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولن قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعير فكيف كان عذابي ونذر ولن قد يسرنا القرآن لله ذكر فهل من كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ظلال وسعر انقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصفبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذابي وننظر إن أرسلنا عليهم صحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِّر كذبت قوم لوث بالنظر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا ألا نوط إن جيناهم بصحر نعمة من عادنا كذلك نجزي ما شكر ولقد آذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر ولقد رأوته عاضي فيه فطمسنا أعر يهم فذك عذابي ونظرر ولا قد صبحهم بكرة عذابم مستقير فذك عذابي ونظرر ولان قد ي السرنا القرآن للذنكني ف هل من مذك ولا قد ج انا أَخْذَ عَزِيزٍ تذبوا بيياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز م قوتدير خير من أولاءكم أمكم بر في الزبر أم يقولون نحن جميع منتشر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 استطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد سدق عدا ملك مقتدٍ.